بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَعْلَمُونَ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد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 وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلوات الله وسلامه عليه على من تبه ديره واستنى لسنته إلى يوم الدين أما بعد فلما ذكر الله عز وجل الدنيا وضعتها وهوّن الله عز وجل من شأنها فبيّن أنها وشركة الزوال سريعة الإنقضاء وبيّن أنه لا ي إلا هذه الدنيا ولا يقتضب متعها الفاني إلا المغضوب الذي يقتضب بها ومن ثم ينسى الدار التي ينسى الدار الأخيرة وينسى الدار البقية فلما ذكر الدنيا شن الله عز وجل بذكر الدار الأخيرة الدار الباقي التي هي يعني المستقبل وهي التي يجب أن يتوجه إليها أفئدة المؤمنين وكذلك أن يتوجه إليها بأعمالهم فقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض هذه هي الضار التي ينبغي أن تعملوا لها. وانتم في الدنيا فالدنيا معبر الى الى الاخره والمغرور هو الذي اغتر بها والعاقل هو الذي يعمل لو لو لم تكن الاخره لو لم يكن بين الاخره وبين الدار الاخره وبين الدنيا الا ان الاولى تبقى والثانية تفنى الا أن الأولى تبقى والثانيه تفنى لكان العاقل يؤس الباقيه على الفانية فكيف وقد حملت الأولى وهي الدار الآخرة المسرات والأفراح والنعيم السرمدي الأبدي المقيم وحملت الأولى من الأموم والأموم والقروب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأهلها, وأهلها يعلمون على ذلك لذا قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم كقوله تعالى سارعوا تعالى إلى مغفرة من ربكم وجنة عضوها السماوات وأوضوا عدة للمتقين مسابقة والمسابعة في الخيرات هو أخص شؤون المؤمنين وأخص سماتهم لذا قال جل وعلا والسابقون السابقون أولئك المقربون سابقوا إلى مغفرة من ربكم بالعمل الصالحات وبالإيمان والعمل الصالح ولالسجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسابقة تقتضي طرفين، ف يعني هذا هو مجال التنافس الحقيقي وهذا هو ميدان السباق الذي يجب أن تتسابق فيه. أما الدنيا فهيينا وضع، ولذلك السلف وحمام الله تعالى كثير ما قالوا من فسك في الد من فسك في الدنيا فألقها في في وجه ومن فسك في الأخيار فنافسه سابقوا إلى مغفرة من ربكم والمغفرة من وهذه الدعوة الأخيرة وما فيها من من من المغفرة للمؤمن هي من أجل نعم الله جل وعلا ولذلك اختير هنا لفظ الرب الذي يربي عباده بصنوف النعم ومنها ومن أعظم نعم على عباده مغفرة ولا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وجنة عرضك عرض السماء وال الأرض وهذا وليس في هذا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة يحدث في الصحيح إن في الجنة شجرات يسير راكب في ظلها مئة عام لا يقطعها، والدنيا ليست هكذا أبداً، شجر واحدة من شجر الجنة لذا قال جل على وظل ممدود. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وأما الطول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وعدت للذين آمنوا بالله ورسله وعدت يعني هيات هيئة هيئها الله سبحانه وتعالى وللذين آمنوا بالله ورسله كما أخرى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح الصريح الله علينا في الدرس الماضي إن أهل جنة لا يترأون أهل الغرف فهي فوقهم كالكوكب الدري الغابري في السماء قال رسول الله تلك ما صلوات الله وسلامه عليه قالوا تلك منازل الأنبياء قال لا بل بل. قالوا تلك منازل الأنبياء قال بلى والله رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعدت للذين آمنوا بالله ورسولين والنبي عليه الصلاة والسلام السنة أيضا يعني تبين هذا أو تفصله فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ويقول عليه الصلاة والسلام والحديث أيضا عند البخاري في الصحيح من حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه للجنة أقرب إلى أحدكم من شراكنا ولا النار أقرب مثل ذلك وهذا الحديث يدل على أن الجنة قريبة هي من أهلها وأن النار كذلك قريبة هي من أهلها فالعاقل هو الذي يسارع ويسابق للوصول إلى دار السلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في الجنة هو الجنة من فضل الله عز وجل لأن الجنة لا تقتضيها ثواب الأعمال ولا حتى عمل الأنبياء كما مروا علينا كما وكما هو ثابت في الصحيح من حديث علي الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل يقال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته منه فضل فالجنة فضل يعني أصل دخول للجنة بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتفوتون فيها بحسب بحسب إعمالهم ذلك فضل الله يؤدي من يشاء سبحانه وتعالى مطلعما أنه فضل فالله جل وعلا أعلم بمن يستحق الفضل ممن لا يستحقه لذلك قال لذلك هذا أناسا وخذى الآخرين لماذا لأن هذا فضله لا يعني يعني والله جل وعلا أعلم بمن يستحق الفضل ممن لا يستحقه لذا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى الفضل خاص لكن الدعوة عامة يعني هلم يدعو الله سبحانه وتعالى عباده جميعا إلى الجنة دعهم والله يدعو إلى دار السلام دع دع الجميع ويهدي من يشاء إلى صدرات المستقيم لكن الهداء خاص ولذلك لم يذكر المفعول في الدعوة يدعو من لم يذكر المفعول للتعميم لكن في الهداية ذكر المفعول ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم من من وفقه الله جل وعلا هذا فهذا هو المقصود الذي عدت له الجنة عدت للمتقين كما كما ذكر الله جل وعلا في موضوع آخر ذلك فضل الله يؤتيه من من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى والكريم سبحانه وتعالى يعني سابق النعم الذي الل أسلع على عباده النعم نعم والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن كنا من قبل ندعو إنه هو البغي البعير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبأها فهنا لما شرع الله جل وعلا يبين سبحانه وتعالى قدره السابق للمخلوقات للكائنات, للكائنات قبل يعني وجودها وعلمه السابق للأشياء قبل وقوعها جزا قال جل وعلا ما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه ما اصاب من مصيبة مصيبة هنا نكر في سياق نفي نكر في في سياق الشرط ما اصاب من مصيبة في الارض من ماذا جد قحط زلازل عصير فساد للزرع فساد للحرص كل هذه من من المصائب التي قد تحدث هي في الارض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأوجاع ومن الألام ومن الفقر ومن آآ يعني ذهاب الأنفس والأموال دي هذه كلها من المصائب التي تصيب التي تصيب التي تحدث في الآفاق وفي الأنفس أي مصيبة من هذه المصائب التي تحدث إلا في كتاب إلا في كتاب إلّا مكتوبة عند الله جل وعلا من قبل أن نبّرها من قبل أن نبّر الخليقة ومن قبل أن من قبل أن نبّرها الب هنا بمعنى الخلق أي من قبل أن نخلق البالية ومن قبل أن نخلق هذه النفوس فالامور مقدّرة إلّا في كتاب أي إلّا مكتوبة عندنا في أم الكتاب إذا إذا يخبر الله جل وعلا عن علمه السابق للأشياء قبل وقوعها وعن قدره الكائن في الكائنات قبل وجودها كل الأمور مقدار ثم تجري الأمور على أقدار الله جل وعلا لا يعني لا تنحرف عنه يمنة ولا يسار الأمور تنضي كما قدّر الله جل وعلا كغرس الإبر إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، أي من قبل أن نقرأ البليية أو الأنفس كل شيء مكتوب مدون، وهذا يدلك على على على أن قدر الله جل وعلا السابق لكل شيء ولذلك جعل من أركان الإيمان إيمان بالقدر هذا المكن السادس هذا المكن السادس ومن من, من من أركان الإيمان وأنتم تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومذه والإيمان بالقدر يشمل أربعة مراتب يشمل علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علم علم الله سبحانه وتعالى كل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون الشيء التي لم تقع لو وقعت كيف تكون ولو رد لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون يعني لو لو رد الله جل وعلا الكفار يعني على أمنياتهم التي تمن التي التي تمنوا لا لما أنوه عنه وإنهم كجعودون بعد أن يروا جهنم سيعودون إلى إلى الكفر بغض النظر فعلم الله جل وعلا الذي حط بكل شيء ثانيا كتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ كما قال جل وعلا ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وال والأرض إن ذلك في في كتاب العلم ده الذي حاط بكل شيء ودون كتب الله عز وجل كل شيء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يعني لا تظن بأن هذا يصعب على الله جل وعلا إن ذلك على الله يسير لكمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى فهذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان هي بالقضاء وأما المرتبة الثالثة الإيمان بأن مشيئة الله جل وعلا نافذة في عباده فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن يعني للعباد مشيئة صحيح ومشيئتهم تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عزيزا حكيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا, إلا, إلا الله أن الله كان عزيزا حكيم إن الله كان حكيما، حكيماً. وكذلك قول تعالى لمن شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بأن الله جل وعلا خلق العبادة وخلق أعمالهم. فأعمال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. هذه المراتب. هذه المراتب الأربعة. التي هي تعني الإيمان ماذا يعني الإيمان بالقدر؟ تعني الإيمان بهذه المعات الإيمان بعلم الله الذي يحط بكل شيء وأن هذا العلم كتبه الله عز وجل في المحفوظ والإيمان بمشيئته النفذة فما شاء لهم كان وما لم, يشاء لم يكن والإيمان بأن الله جل وعلا خلق العبادة وخلق العمالة كقول تعالى والله خلقكم وما تعملون ولماذا يخبر الله جل وعلا بذلك؟ ليا ذل عباده على أن كل شيء مدون أهل الجنة معروفون يعني ما ما علاقة هذه الآية بالبأس بال السابقين الله جل وعلا ليخبر الله جل وعلا عباده بأن الله تعالى خلق للجنة أهلًا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار نان خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم فالأمر معلومة عند الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل لما لما لما ذاك وما ذلك قيل رسول الله, الله والحديث بالصحيح ففي ما العمل طال اعملوا يعني طبعا نعمل ليه ما الأمور مقضية قضية يعني يعني ففقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق لها إذا العبد ميسر اهل السعادة هيئهم الله جل وعلا ليعملوا بعمال اهل السعادة حتى يقبضهم عليهم. واهل الشقاوة ميسرون لعمال اهل الشقاوة. في ناس كده. في ناس مهيئة. انها من طبيعة هنا تأتي المسجد وتصلي الفجر وتحافظ على الفراض الخمسة. وعلى تلوة القرآن وعندها تقوى لله سبحانه وتعالى تخاف الله سبحانه وتعالى وتتقيه تقيم تعظم حرماته هذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى هذا ميسر لهذا وهناك آخرون ميسرون للقفل والفساد في الأرض وإلاك الحرص والنسل ونشر الفجور ونشر المجون والصد عن سبيل الله هذا ميسر وهذا ميسر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنوسره لليسر وأما من بغل واستغنى وكذب بالحسنة فسنوسره للعسر في هكذا وهكذا شايفين احنا يعني ننظر في في مشارق الأرض ومغاربها نجد أناسا هكذا وأناسا هكذا وناس ميسر للطعا والعبادة ولتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى وآخرون ل للصد عن سبيل الله والكيد لدين الله جل وعلا ونشر الفجور والإلحاد في الأرض لذا قال جل وعلا ما أصب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قبل أن ننفذها ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو الذي هو مسلم يا رضي الله تعالى عنه الذي هو مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخ.. بخمسين ألف سنة وكان عارش حوال النام أمور نقضية قبل خلق السماوات والأرض والخلائق بخمسين ألف سنة لكم العلمه سبحانه وتعالى وكمال قضاته والأمور تمضي على ما قدره الله سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير. بجلاله وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. ان ذلك على الله يسير. كلام دا عندكم صعب لكن عند الله سبحانه وتعالى. ان ذلك على الله يسير. هيئ. ما خلقكم ولا بعثكم. الا كنفس واحدة. كل خلائق هذه من عهد آدم صلى الله عليه وسلامه عليه. الى ان يرث الله الارض ومن عليها من يحصي هذه الخلائق. لقد احصاهم وعدهم عدة. كل واحد. فيش واحد يغيب عن عن علمه سبحانه لقد أحساه ومعده ومعد أعداد الخلق عند الله سبحانه وتعالى وكله فيه يوم القيامة فوضى. إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وهنا يبين الله جل وعلا لماذا علمكم بأن الأمور مقصودة. وأن وأنكم تعملون في أمر قد قد فوّغ منه وليس فيما يستقبل طبعا الآية هذه رد على القديية والقديية فرقة من الفرق الضالة من من الفرق النارية التي أخبر, أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام يعني افترقت اليهود في في حديثه افترقت اليهود والنصارى على على على على ثنتين وسبعين ملة وستفتيق متي على 73 وسبعين ملة كلها في النار صلى الله عليه وسلم وعافيه إلا واحدة قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه واصحابه وفي هواية الجماعة فالقدرية الأوائل اللي هم كانوا في في في في عهد السلف كانوا ينفون علم الله عز وجل السابق للأشياء يعني, يعني يقولون لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه الله أكبر لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه وهؤلاء الحمد لله انقاضوا ولذلك السلف كفر في هذه الفقه اللي هم أو أوائلهم اللي هم نفاة العلم هي نفاة العلم منهم عبد الله بن ابن عمر رضي الله وطن عنه قال والذي يحلف بي عبد الله ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا فأخبرهم أني بريئ منهم للسائل نعم والحريش في صحيح مسلم فأخبرهم أني بريئ منهم وأنهم براء مني والذي يحلف بيعبد الله بنعمر لا أنفق أحدهم مثل واحد زهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر القضية الأواخر اللي هو معتزلة هؤلاء ينفون أن الله جل وعلا يخلق أعمال العباد ولازم على قول الـ الـ هي معتزلة بأن الله أراد الإيمان شاء الكفر من الشاء الإيمان من الكافر لكن الكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافة من مشيئة تعال الله تعالى الله عما يقول المعتزلة علوا كبير يلزم هذا من قول المعتزل إذن هذه آية رد عليهم ويبين الله جل وعلا لكي لا تأسوا على ما فاتكم تأسوا من أسية يأسا أسا بمعنى الحزن يعني إذا كانت الأمور مقضية ومقدرة فلتعلموا أن ما أصبكم لم يكن ليخطئكم وما أخطئكم لم يكن ليصيبك يعني حين يفوتك شيء من الدنيا هي أكد أن تعتقد أنك يعني فتندم يا لو كنت فعلت كذا قد حصلت كذا وتأسب نفسك على عالم ما فات أو حين يهب الله عز وجل نعمة فتغطر بهذه النعمة وتفرح وتتعالى بها على عباد الله جل وعلا فإنما أخبركم الله عز وجل بذلك أن الأمور مقدرة ومقضية في النعم وفي النقم وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما, وما أصابك لم يكن ليخطئك فإذن لكي لا تأسوا على ما فاتكم فلا تحزن على شيء قد, قد فاتك لأنه ليس لك ما فاتك ليس لك لو كان لك لأ لأتاك لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا نعم كما كما قال جل وعلا فلا تأسى على القوم الكافيين أي فلا تحزن عليهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم ولا تقتل ولا ولا ولا تفرحوا بما أتاكم وفي وفي وفي وفي, وفي قراءة متوطئة ولا تفرحوا بما أتاكم يعني جاءكم أتاكم أعطاكم على على قراءة المد أتاكم أعطاكم وأما قراءة القطع بهمسة قطع ولا تفرحوا بما أتاكم جاءكم أي حتى لا تأسى على مفاتك فإنه ليس لك ولا تغتفر بما في يدك من النعم فتفخر بها على عباد الله عز وجل ولا تفرح بما تكمل الفرح هنا بمعنى البطل وبمعنى الشوق وإلا فالإنسان من طبيعة بأن يفرح بالنعمة هذه هذه هذه هذه طبيعة في الإنسان خلق الله عز وجل الأيام خلق الله عز وجل العباد العباد على ذلك لكن الفرح هنا ليس مجرد الفرح الفرح هنا بمعنى البطل وبمعنى الاستطالة على عباد الله جل وعلا لذا ختمت الآية والله لا يحب كل مختال فخور كل مختال بنعمته يعني مزهو بها معجب بها يختال بها فخور يستطيل يفخو على عباد الله بها نعم وقالوا نحن أكسر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كانوا استولوا على على على ذلك افرأيت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتينا مالا وولدا يعني في الاخره زي ما هو هو ظن نفسه ان هو كما كما هو كما هو حاله في الدنيا عنده من اموال وكذا فلما يلقى لما يي لما يلقى الله جدعنا في الدار الاخره سيؤتى بذلك يا من هو يرى نفسه عزيزا ويرى نفسه كريما فإذا اكرم في الدنيا ظن واغتر بذلك فأنه كذلك سيكم في الأخير فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا اتطلع الغيبة أن اتخذ عند الرحمن عادة كلم سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد صلى الله عليه وسلم والعافية. والله لا يحب كل مختال فخور الذين بخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن تفاخر هؤلاء على الناس ومن اقترارهم بالنعم ما هو لو لو نظروا إلى النعم التي التي بأيديهم نظرة فحصة متألية لعلموا أنها هبة من الله جل وعلا وطالما أنها هبة من الله سبحانه وطالما أنها هبة من الله عز وجل يبقى وجد شكوها واستعمال هذه النعم في مرضات الله لكن هؤلاء اغطروا بما في أيديهم من النعم فاختالوا بها أعجبت نفوسهم بالاختيال بمعنى الإعجاب والذائب وتفاقروا على عباد الله وبخلوا بهذه النعم لم يستعملوها في طاعة الله الذين يبخلون هؤلاء المختلون وهؤلاء الذين يتفاقرون بالنعم حالهم الذين يبخلون يبخلون بماذا؟ يبخلون يعني في الإنفاق وفي البذل وليس وليس هو, هو في نفسه بخيل ويأمرون الناس بالبخل نعم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين لا ده هو ينهى كذلك عن عن طعام المسكين هو في نفسه بخيل ويأمر الناس بالبخل وهذه أقبح الصفات وأبدأها الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ولذلك شرع الله جل وعلا انفاق المال آمنوا بالله ورسوله وأنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه لأن المال إذا, إذا لم تنفقوا هيستعبدك المال ويصيرك عبد له تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدظام تعيس عبد الخميس دنيا مملوئة من أمثال هؤلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل في فيحذر الله عباده من سلوك هؤلاء ومن عدم ومن, ومن عدم يا استعمال النعم في موضات الله جل وعلا والبخل بها ومن يتولى يعرض عن طاعة الله جل وعلا فيما ما أمر فإن الله هو الغني والحميد سبحانه وتعالى يعني إنفاقك وعملك يرجع لك أن وإلا فالله عز وجل غني عن عن عباده يا أيها الناس كما وهذه الآية كقول تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يعني لا تفهم قوله تعالى كما فهمت يهود فهموا قوله تعالى منزل الذي يقرض الله قوضا حسنا فيوضعفه له وله أجر كريم فاليهود فهموا بي بي يعني فهما سقيما يناسب ما هم عليه من الكفر والشقاق لذا حكم الله عز وجل عنهم مقالاتهم والفاجعه وقالت اليهود يد الله مغلولة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغبياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق وعذاب الحقيق. ذلك من بدمة قدمت أيديكم وأن الله ليس مظلما للعبيد. ومن يتولى عن طاعة الله جل وعلا فيما أمر. متولد بمعنى الإعراض والترك فإن الله هو الغني والحميد سبحانه وتعالى الغني والحميد الحميد فعيد بمعنى مفعول محمود سبحانه وتعالى يحمد قبل السماوات ويحمد قبل أهل, أهل الأرض يحمدونه على أسمائه وصفاته ويحمدونه على ربوبيته ووألوبيته ويحمدونه على قضائه وقضي ويحمدونه على أحكامه وتشريعاته سبحانه وتعالى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرصلنا وصولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط هذه ختام الصورة الآن لقد أرصلنا وصولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط هنا تتجه الصورة إلى الختام لقد أوصلنا اللام لا من القسم وقد حلفوا تحقيق. لقد أوصلنا وصولنا وصولنا جميع الوصول بالبيانات بالبيانات الأئي بال بالحب ال بالح بالآيات وبالبراهين الساطعات وبالحجج الواضحات وما من نبي أصله الله جل وعلا إلا وأوتي من الآيات ما آمن على مثل البشر. لقد أوصلنا وصولنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد. وأنزلنا معهم الكتاب الكتاب هنا جنس الكتب المنزلة يشمل كتب الله جل وعلا التي أنزلها على وصله فيشمل يشمل الطوراء والإنجيل والقرآن والزبور الذي أتاه الله عز وجل داودا عليه السلام وكذلك صحف إبراهيم سلوات الله وسلام عليك وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان هنا كما ذكرنا في سورة الرحمن الميزان هنا الميزان آلة العدل والميزان مستعمل في كتاب الله جل وعلا بمعنى العدل لأن الميزان هو آلة إيفاء الحقوق للناس فاستعمل كما قال جل وعلا والسماء رفع وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان إذا لقد, لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الميزان قيم العدالة نزلت في, في مع الكتب وفي وجاءت في أوامر المرسلين لأن الدنيا متى قامت بعدل قامت ولم يكل صاحبها في الاخره من الأعمال ما يجزب ما يجازى ما يجازى به وان لم تقم بعد لم تقم فالعدل هو هو اكسير المحافظة على على هذا الكون ولذلك حين حين تخيم قيم العدالة عند الناس ها تقوم عليه الساعة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلائد طالما الناس يعظمون هذه الأشياء فأمرهم قائم فإن, فإن, فإن, فإن لم يعظموا هذه الأشياء ويخرب بالكعبة من الحمشة فهذا معناه أن الدنيا امتلع الظلم وجورا يبقى الساعة تقوم على أولئك وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني أرسل الوصل وأنزل الكتب وأمر بأرسال قيم العدالة حتى ليقوم الناس بالقسط بالقسط بمعنى العدل بالميزان قصد لا يعني لا يخيس شعيرة وهذا ومن أعظم القسط عبادة الله سبحانه وتعالى لأن الظلم لأن من أبشع الظلم عبادة غير الله ليقوم الناس بالقسط يعبد يعبد الإله الواحد الأحد الفرد الصمت ويتعملون فيما بينهم على قيم العداء ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد هنا كما يذكر العلماء أن ذكر الله جل وعلا في هذه أي أن دين الإسلامي يقوم على أمرين ينبني على أمرين الأمر الأول أن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الوصل لإقامة الحجج على الناس حتى إذا انقطعت حجج الناس ولم يولد نفق لهم حجة فيما هم عليه من الكفر فإن أصروا في هذه في هذه هي الدعامة الأولى لدين الإسلام إقامة الحجة بإرسال الوصل وإنزال الكتب وبيان الأمور والناج فإذا قامت على الناس الحجة وأصر من أصر على كفر بالله جل وعلا فالدعام الثانية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يبقى هنا شوع الله جل وعلا القتال لقتال من من أصر على الكفر والعناد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فيه السيوف والدروع وفيه الطائرات والدبابات وفيه, الأس وفيه السلاح الذي يرضع به المؤمنون الكافرين الذين أصروا على الكفر بعد إقامة الحجة والبينة إذن هنا إذن هنا دعامتان دعمت الدعامة الأولى إقامة الحجة على الخلق وهذه إقامة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحق من الباطل رسلا مبشرين ومنزلين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب وبعد إقامة الحجة وأصر من أصر على الكفر وعلى العناد وعلى الكيد والنيل من دين الله وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد فيه السيوف والدروع والسهام والنظال والنصال وفيها, وفيها السلاح الذي الذي هو فيه قوة ومنافع للناس والناس انتفعون جدا بالحديد يدخلوا في كل شيء في صناعاتهم وفي عقاراتهم وفي دنياهم نعم يعني كما قال جل وعلا ومما ينقضون عليه في النار تراء حلية أو متاع زبد مثله وإيه اللي عليه في النار الحديد إذن هنا وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما في مكة لم يرتفع فيها سيف و360 صنما حول الكعبة لم يكسر منها صنما واحد عليه الصلاة والسلام 13 عاما كلها دعوة بيان دعوة سرية ثم دعوة جاهية فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إليه الآن آخر فسوف يعلمون ثلاثة عشر عام حتى أصر من أصر على الكفر وضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي علي وأصحابه فأذن الله جل وعلا بالهجرة ومع الهجرة أزن للذين يقاتلون بأنهم ظالمون وإن الله على نصهم نقيه الذين يخرجون ديارهم غير حق إلا يقولوا ربنا الله ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لقدمت صوامع ربعهم وصلواتهم مساجد فيها اسم الله كثيرا الله ما ينصونه إن الله قوي عزيز قوي عزيز حاجوا النبي عليه الصلاة وهنا صيّوا السوايا وبعث البعوث وقاتل أعداء الله جل وعلا وجهاد في جهدهم في كما جهدهم في مكة بالحجّة والبيان جاهدهم بعد هجوم بالسيف والسنن وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وحديث عند الإمام أحمد في مسنده يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله حتى يعبد الله وحده دون ما سواه. وجعل رزقي تحت ظل ممحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. ومن تشبه بقوم فهو منهم. اذا الحجة اولا بارسال الوصول قد وصلنا وصلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فاستجاب من استجاب وعاند من عاند. فمن أصر على بعد إقامة الحجة عليه أصر كفرا وشقاقا ومخاصمة لله ولرسوله صلوات الله عليه يبقى لم يبقى إلا الحديد وزيك الله جل وعلا يقول فليقاتل في سبيل الله الذي ناشرهم الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نتي أجعا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله لماذا لا تقاتلون والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم يهلها وجعل لنا من لدنك وليا لنا من لدنك نصير لو لم تقاتلوا أعداء الله جل وعلا لاستولوا على الحرمات ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله الكريم ولضاعت حرمات المسلمين ولضاعت عيبتهم بين الأمم وحين كان المؤمنون وحين كان المسلمون يقيمون شعائر الله جل وعلا ويعظمون حرمات الله كانت الأمم كلها كانت الأمم كلها تأبق وكان وكان لمسلمين كلمة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يعني إنزال الحديد ده وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب هو رب يعلم ولا ولا يعلم مش يعني الا الله جل وعلا عالم من سينصر ديننا وينصر رسله صلى الله عليه وسلم ممن ممن من يخذل دين ويخذل رسله صلى الله عليه يعلم ولا لا يعلم يعلم طب وهنا وليعلم الله من ينصره رسله بالغيب لكي يع لكي يعلم المؤمنون من من من ينصر دين الله ممن لا ينصره بالغيب لانهم لولا لم يقدر الله جل وعلا ذلك لالتبست الأمور واختلط الحابل بالنابل والمؤمن بالمنافق ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إذن, إذن قول وليعلم الله من ينصوه وصوله بالغيب يظهر هذا العلم بين الناس فيعلم المؤمن من المنافق ويعلم الذي يعظم حرمات الله جل وعلا ممن, ممن يعادي الله جل وعلا ويعادي أسله صلواته الله وسلامه عليه إذن وليعلم الله ما ينصوه رسله بالغيب ليظهر يتميز الناس يتميز المؤمن من المنافق ويتميز الكافر وتميز المؤمن من الكافر والصالح من الطالح وليعلم الله ما ينصوه رسله بالغيب بالغيب لأن قبل يعني هذا مما أراده الله جل أن تنكشف الأمور قبل ذلك كانت الأمور ملتبسة عليه إن الله قوي عزيز ثم لا تظن بأن الله جل وعلا محتاج لكم إياكم أن تظن أن الله جل وعلا يحتاج يحتاج المؤمنين إلى أن ينتصروا من الكافرين لا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم مل مل أي أمه. إذن ما الذي أراده الله جل وعلا ولكن ليبلو بعضكم ببعض لا هي النزل كلها أدول في, في جنب الله ناشي الله وما أنزلنا على قومهم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد يا حصرة العباد على أنفسهم يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسولهم إلا كانوا بيه السازيون النزق الله في جنب الله لا شيء لذلك ختمت الآية إن الله قوي عزيز قوي سبحانه وتعالى لا يغالب ولا يمانع ولا يقوم له شيء عزيز لا رد لأمنه ولا معقب لحكمه. شديد سبحانه وتعالى. اذا اذا هذا التشريع هو لكم انتم حتى يختبي الله جل وعلا ايمانكم. وإلا فالله جل وعلا قاضيا وان عليهم. وحين يعجز المؤمنون عن الكافرين يأخذهم الله جل وعلا هو موسى عليه السلام. ماذا فعل? ولا ولا نوح عليه السلام. ولا هود ولا صالح. هودي صلى عليه السلام قال لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى إلى عقده شديد قالوا يا لوط إن يصل ربك لا يصل إليك مسألة مقضية الله قوي عزيز ولقد نزلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في غرريتهم النبوة والكتاب فيخبر الله سبحانه وتعالى ويقسم على ذلك أنه أرسل نوح عليه السلام أول رسول أرسل أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى إلى إلى الأرض وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء والأنبئاء من بعد نوح وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم الأنبياء ورسول كلهم من زوية نوح ومن زوية إبراهيم عليه السلام لذا قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في زويتهما النبوة والكتاب إذن الأنبياء كلهم من بعد نوح عليه السلام وبعد بعيد من زوريتهم كل الأنبياء فعجب لأمر الله سبحانه وتعالى كيف كفأ الله عز وجل نوحا حين قدر له أن, أن, أن يهلك ابنه كافرا فعجب لأمر الله جل وعلا أن جعل النبوة في زوريته من بعده وعجب لإبراهيم إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم حين أمره الله بذبح ابنه نعم حين أمره الله عز وجل بذبح ابنه نعم فعج واستجاب الله جل وعلا كيف أمر الله جل وعلا زع جعل, جعل في زويته النبوة والكتاب ولقد آت ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في زويتهم النبوة والكتاب الكتاب جنس الكتب المنزلة والنبوة الأنبياء من زويت نوح وإبراهيم عليه السلام لكن فمنهم مهتدٌ وكثير منهم فاسقون لعن ليس الكل على, على على هذا النمط وإلا فمنهم الذي اهتدى من هنا تبعيضية بعضهم اهتدى والكثير منهم من زورية إبراهيم ونوح عليه الصلاة وكثير منهم فاسقون منهم الأنبياء صحيح كل أنبياء من زوريتي لكن ليسوا هكذا لم يرد أن يكون الجميع هكذا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون وكثير منهم فاسقون دي الكاشر فاسق، ثم قفينا على آشارهم برسولنا قفينا على آشارهم بمعنى أتبعناهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مجيء برسولنا بموسى ويونس وصالح والأنبياء صلى الله وسلم عليه وسلم يعني أتبعنا هؤلاء ختمنا هؤلاء الأنبياء ثم قفينا على الأسرائيل يعني أتبعناهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وجعلنا عيسى بن مريم آخر أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام هو الذي بشر ومبشرا برسول يأتي من وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الطورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إذا يبيس صلى الله عليه وسلم ثم قفينا على أسائل رسلنا وقفينا أن أتبعنا زرية نوح ابراهيم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم يعني ختمنا أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم وكان هو آخر نبي لبني إسرائيل واتيناه الإنجيل إنجيل الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام كما أن التوراة أنزلها الله عز وجل على موسى واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعواه تبع من تبع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وجعلنا في قلوب الذين تبعوه ضعفه وضحمة والضعفه هي أرق الضحمة يعني ضحمة من نوع خاص ولذلك الله جل جل جل يقول إيه؟ بالمؤمنين رؤوف وحيم لأن الضحمة الضعفه هي ضحمة خاصة أرق الضحمة وأعظم الضحمة هي ضعفه إذا جعل الله في قلوب الحواريين أدباع المسيح عليه الصلاة والسلام وجعلنا, وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة لتعلم حين يهبك الله جل على رأفة في قلبك لعباد الله المؤمنين ورحمة بهم لتعلم أنها محض فضل ومحض منة من الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة طيب ورهبانيتني بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الرهبانيه هي احتزان الناس واحتزان النساء واتخاذ الصوامع وهذه رهبانيه لم يكتبها الله جل لم يكتبها الله سبحانه وتعالى على على الحواريين ما كتب رهبانيه رهبانيه ان بتدعوها ابتدعوها ما كتبناها عليهم طب لماذا تدعوها ورهبانية اللي بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله يعني هم لم يبتدعوها ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ظنوا بأن هذه رهبانية تقربهم من الله زملفه فاعتزلوا النساء من أنفسهم لم يكتب الله عز وجل عليهم هذه الرهبنة والرهبنة اللي تعني اعتزال النساء وإتخاذ الصوامع واعتزال الناس هذه لم يكتبها الله عز وجل عليهم لكن هم ابتدعوها من ابتدعوها منهم لماذا ابتغاء رضوان الله ظنوا بأن تقريبهم إلا الله يزولفهم فما رعواها حق رعايتها هذه مشكلة كبيرة جدا وقعوا هؤلاء في معذور أما المحزوع الأول الذي أراد الله جل وعلا أن يحذر عباده منه أن مبتدع شيئا لم يكتبه الله سبحانه وتعالى عليه والابتداع مزوم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته أي تحذير من الابتداع وقال عليه وكان كل جمعة على المنبر ألا إن كل ألا إن كل محدثة بذعة وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا الاول ابتدعوا الرهبنة. وهي لم تكتب عليهم. الثاني انهم لم يرعوا حق رعايتها. الكثير منهم لم يرعوا حق رعايتها. يعني يعني لم يقوموا جه. ولذلك انت انت طال الناس طرى ان الذين تسمونا ب ب برهبان ونحو ذلك يعني يفعلون الدناية والقباح والفواحش في الحقيقة كثير منهم ما تزم فما ضعوا حق عيته ولذلك دائما تلتزم بما أمرك الله سبحانه وتعالى ولا تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله سبحانه وتعالى به يعني مثلا لا تنزل مثلا أن, أن, أن تصوم شهراً أو أنت تنزل إيه ما تصوم من غير نازل لأنك لو, لو, لو أوجبته على نفسك قد تضعف عنه قد تضعف عنه ويجب أن تقوم به ولذلك نبي السلام عن النازل وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخير فما الرهبانية التي إذا من التدع في الدين ما ما كتبناه عليم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوه حقا عيّاتها فأتين الذين أمنوا منهم من بالفأتين الذين إن كان منهم طائفة قليلة رعت الرهبنة قامت بحقها فعلا ابتغوا بها رضوان الله فأتين الذين آمنوا منهم أجرهم وقوله فأتينا الذين أمنوا منهم أجرهم معنا إن فعلا في طائفة دلالة على أن الأكثرية كانت فما حق رعايته لكن بقيت منهم بقية لم هم الذين بقوا على دين المسيح عليه السلام فأتينا الذين أمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون كقوله تعالى منهم أمة مقتصبة وكثير منهم فاسقون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم مبارك على عبد ورسولي النبي نبينا محمد على أهل وسلم